السلام عليكم. انتهينا في الحلقات الماضية من تفسير سورة من تفسير سورة عما يتساءلون. نبدأ اليوم في السورة التي بعدها. قال الله جل وعلا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا هذه كلها أوصاف للملاك. وتتكلم في أولها عن نزع الأرواح وعن الانتقال إلى الدار الآخرة. انتقال الناس عموماً من الحياة الدنيا إلى الآخرة ولا ينتقل أحد من هذه الدار إلى الدار الأخرى إلا مروراً بجسر اسمه الموت أحسن الواحد يموت حتى ينتقل إلى الدار الآخرة ولذلك حتى عيسى عليه السلام يبقى في السماء فينزل في اخر الزمان إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم يموت كما يموت كما مات الأنبياء من قبله وترفع روحه كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه فذكر الله تعالى هنا فقال والنازعات غرق النازعات يعني الملائكة التي تنزع أرواح العباد وتغرق في تتبع الروح وإن فرت الروح في أنحاء الجسد كما قال الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن العبد الفاجر أو الكافر أن روحه من شدة الفرق والفزع تتفرق في جسده فتنتزعها الملائكة فهي تغرق تغرق يعني تدخل في ذلك وتتعمق وتتشدد حتى تخرجه كما تقول أنت للإنسان الذي أمامك يسألك أين تدرس فتقول في الجامعة ما هو تخصصك تخصصي كذا كم عدد الطلاب معك عددهم كذا متى تحضرون متى, متى تخرج لا تغرق في التفاصيل لا تغرق يعني لا تتعمق ولا تتشدد لا تغرق فهذه الملائكه تغرق يعني تتعمق في انتزاع الارواح صلى الله يخفف علينا وعليكم فقال الله جل وعلا والنازعات غرقا والناشطات نشطا ثم هي نشيطه نشيطه في استخراج هذه الارواح والصعود بها إلى السماء وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حضره الموت سواء كان تقيا او غير تقي أن الملائكة تأتي لي سواء ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب تستخرج الروح ويصعد بها إلى السماء مباشرة إلى السماء فإذا فارقت الروح الجسد حمل هذا الجسد وتصرف به إما أن يكون مسلما فيغسل ويكفن إلى آخر أو يكون عند الأديان الأخرى التي تحرقه أو تفعل به ما تفعل فقال الله تعالى هنا والناشطات نشطة والسابحات سبحا الملائكة تسبح في السحاب ما بين السماء والأرض فهي تطير تسبح بين السماء والأرض فالسابقات سبقا الملائكة إذا جاءت الـ الـ الوحي إلى الأنبياء تسبق غيرها من الشياطين التي تلتقط تلتقط الأخبار من السماء فإن الله جل وعلا إذا أراد أن يقضي بالأمر من أمره سبحانه وتعالى أمر بالأمر في السماء فإذا أمر بالأمر في السماء هناك شياطين تحاول أن تصعد تسترق السماء كما قال الله جل وعلا في سورة الجن وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فذكر الله تعالى هذا في حالهم فقال جل في علا فالسابقات سبقا يعني الملائكة أول ما تأخذ الأمر من رب العالمين تسبق سريعا إلى هؤلاء الرسل حتى تبلغهم قبل أن يسترقها الشياطين ثم قال فالمدبرات امرا الملائكة أيضا يوحي الله تعالى يأمرها أن تدبر ما يشاء فتسوق السحاب الى المكان الفلاني تقبض روح فلان يساق النهر بهذه القوة يسقى ذلك الشيء تدبر ما يشاء الله سبحانه وتعالى من شأنه فالمدبرات أمراء ثم ذكر الله تعالى أحوال الآخرة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فما هي الراجفة وما هي الرادفة هذا ما نذكره في الحلقة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم